الفاضلة أسأل الله أن يسعدك في الدارين وجزاك الله خير أنك فتحت هذا المقطع وبير الله وجهك ولكن أتمنى أنك تسمعي